أعوذ بالله الشيطان önde lan الذين <تصفيق> والذي <تصفيق> İzlediğiniz Let's <laughs> والذين والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعوا What wow. fuck! ذكرت الله من من ثم انشأنا لكم خلقا آخر ثمَّ خَلَقْنَا النُّفُوسَ إِلَى فَقَالَ لَوْ أَنَّ لَكَ ثُمَّ نَشَأْنَا قَلْقًا أَوْ خُفْ